بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الآشية أجوه يومئذ ماشية عملاً ناصباً تصل النار تسقى من عين أنياً. ليس لهم طعام إلا من ضريب وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا نسمع فيها لاغية فيها عين الجارية فيها سرور مرفوعة وأكوى ما مارق مصفوفا وزرابي مبثوثا أ ينظرون يغضون إلى الإبل كيف خلقت؟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 wi ulla gulla la